بسم الله الرحمن الرحيم دبت يدا ابي لهب وتب ما اونا عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب وامراته حم ما لت الحطب في جيدها حبل من مسد